قال رحمه الله فتأمل حال الجنين ياتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة وهذا أظن الذي يقرر الأطباء صح الآن هذا يا المندر أنه يقرر أن الدم هذا هو غذاء الجنين حتى يخرج فلما خرج من بطل الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له أي الله فتعله طريقين اثنين وأجر له فيهما رزقا أطيبا وألذ من الأول نبنا خالصا سائغا وهذا يريد يقرر ما تقدم وإذا سد عليك بحكمته طريقا بحكمته والله يسد عليك بعض الأبواب بحكمه ما سبحانه وتعالى لا عبثا فلا يفعل ربنا سبحانه وتعالى شيئا عبثا بل جميع أفعاله في العطاء وفي المنح كلها تدور لحكمة كل أفعال سبحانه وتعالى لحكمة فإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع من ذلك أنفع لك من هذا الذي سده عليه وانظر إلى الجنين يستد عليه الذي كان قبله وهو في بطن أمه يحتاج له هذا الطريق الذي تقدم منه هو الدم عن طريق السرة ثم إذا خرج وسد ذلك الباب جائش ولكن انفع من ذلك الطريق احسن منه من حيث التغذيه لكن ذاك الطريق كان انفع منه بي اول الأمر قال فتح له طريقيين اثنين اجرى له ما اجرى له فيهما رزقا اصيب من اطيب والذ من الأول لبنا خالصا سائغا وعجيب هذا اللبن تكون المراه قبل الحمل او نعم ايام الحمل ما فيها لبن صحنا له وجرد ما تضع هذا يومين أو يوم هكذا فإذا من لبنه سبحان الله العظيم شيء عجيب والله يا إخوان هذا شيء عجيب تعجّن منه رزق من الله سبحانه وتعالى عناية بهذا الجنين المحتاج لأنهما يأكلوا لا شيء يحتاج لهذا الأمر وكيف هدى الطفل هذا إلى هذا التدي هداه هداية عجيبة الذي خلق كل شيء فهدى سبحانه وتعالى خلق البهايم هذه وهداه إلى ما تريد وخلق ابن آدم هذا إلى ما يريد شيء شي تعجّ منه هؤلاء الملاحدة هؤلاء فجرة فجرة يمكنون حتى الواقع واقعهم يشهد بوجود الرب سبحانه وتعالى ولكن ملاحدة تسمهم فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام وكم مدة الرضاع وأكمل الرضاع نعم أحسن كل قل والدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام ما هم الطريقان الطريق الأولى الطريق الدمتل والطريق هذه الثانية طريق اللبن الذي هو ألد من الأول هذا ما فيله التي ذكره هي هذه الطريق وقفت تلك الطريق فتع له طريقين اثنين واجر له ما فيهما رزقا أطيب ولد من الأول لبن خالص سائغا فلعله يستدين احتمال لأنه ما ذكر شيئا هذا هو الظاهر نعم فلما خرج من بطن الأم وقفت تلك الطريق وهي طريق الدم فتع له طريقين اثنين نعم التديان ما في لهما طريقين اثنين هما التديان ياكل منهما هذا الشراب ويشرب منهما هذا الشراب الطيب الثاير للشارب هذا الذي يظن نعم كما قالوا قال قالوا فاذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام هذه يدل على ان المقصود هذا هو التديان الذي كان يلتهمه او التديان هذان طريقان لهذا النبن وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقا اربعه اكمل منها طعاماني وشراباني فالطعاماني من الحيوان والنبات والعطف يدل على المغايره وهذا باتفاق ان النبات ليس من الحيوان وليس من حيوان باتفاق هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الأشياء من الحيوان والنبات الحيوان شيء والنبات شيء آخر وهذا لا يعلم فيه خلاف أن النبات غير, ايش غير الحيوان لكن الخلاف هل يقال للنبات حي ويوصف بالحياة او لا هنا حصل الخلاف بينهم أما كون النبات ليس من الحيوان هذا لا يتختلف فيه, يختلف فيه. هذا ما فيه لكن هل يوصف النبات بأنه حي او لا يوصف هنا حصل الخلاف بينهم. فمن قال أن, الصفة أن صفة الحياة مبدأ الحس والحركة من الحركة الإرادية هذا النبات ليس منها من قال أن الحياة صفة وهي مبدأ الشيء أو مبدأ الحث ومبدأ أيضا كذلك الحركة الإرادية فهذا ما في من الماله حركة إرادية وإن كان غير ذلك أن الحياة هي مبدأ التغذية والتلمية الحياة مبدأ التغذية والتنمية فالنبات له إيش؟ التغذية وله إيش؟ تنمية ينبت بها هذه مبدأه هذه هي مبدأه وأما إذا كان الحياة مبدأها الحس والحركة الإرادية يقال لو حيث فيه حس حركة إرادية هذا النبات ما هو منها ليس منها فإذا مثلا حصل اتفاق فيها وهي مثلا سيش؟ أن نبات لا يسمى ليس من الحيوان في شيء لكن هل يوصف بالحياة او لا يوصف؟ في اثنان ما يصل بالحياه لان الحياه مبدا الحس والحركه الايراديه وهو ليس كذلك في يا من يقول انه يعني قصي يصفه علماء النبات يقول النبات حي نعم <تصوح> النمو حي ما له روح السنت تريد انه يحمل على الحياة انه يوصل بالحياه لسمه الحياه يعني تصور هذه الجائزه كلام جميل صراحه انه طيب انه يوصل ولكن من حيث انه حيوان, حيوان لكن يوصل بصفه ام حيوان وين حسين عمر صاحب الاحياء هذه هذه من فنكم أي أصحاب لحياة هذه يصفونها بالنبات صفونها أنهو حسين ما يحضر لأيام ذا حسين ما يحضر يا أخوان يحضره ومن أيضا ما يحضر على ذا نحسابه نعده قولوا لنا من الذي ما يحضر نذكره هنا عيب عليهم يحضرون أي شيء الذي ينقصكم من الحضور استفيدون وكذلك الأجر العظيم الذي تحصلون عليه إخوانا على خير وعندهم فائدة طيبة ويحضرون تواضعون ويجلسون يحبون العلم حق يحبون العلم وعندهم فائدة طيبة جدا وتجد مواضب على الدروس يريدنا البركة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها ويريدنا للذكر الحسن عند الله سبحانه وتعالى أن الله يذكره في هذه المجالة الطيبة آه وصل أحسنت وجعلنا من الماء كل شيء حي صدقت هذا من أقوى الأدلة إذن قول هذا أنه ما يصطب بصبت الحياة ما صحيح وجعلنا من الماء كل شيء حي وهذا يشمل النبات صدقت صدقت نعم ما, ما بقي شيء أنه يصف لكن بهذين اعتبارين أن إذا كان الحياة هي مبدأ التقدية والتنمية فيصف بها وإذا كان المقصود من حياة مبدأ الحسن الحركة الإرادية فلا يصف بها لا يصف على هذه الاعتبارات أحسن ذا والأدلة تدل عليها أه؟ أحسن حسن صلي براحة أحسن ذا الله يبارك فيك يا أحسن ذكرناك ذكرا إن شاء الله يكون حسنا قال رحمه الله فإذا تمت مدة الرضاع انقطعت الطريقان بالفطان فتح طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان فالطعامان من الحيوان والنبات تجد يتغدى إن شاء الله من الأشجار ومعتمده الأرض يتغدى ويأكل والحيوان مما أحلى الله سبحانه وتعالى له أن يتغدى به والشرابان من المياه والألبان نعمة عظيمة جدا إذا استغنى عن الثدي فإذا به يغذى بهذه الأربعة وهي أكمل ما تقدم أكمل هذا قاصر على الحليف فقط أما هذا حليب غير حليف يتغذى بها طعامان وشرابان فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملذ فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة آفه ما مات حرص انقطعت عنه, عنه هذه الطرق الأربعة فلا حيوان ولا نبات ولا شراب من هذه المياه والألفان ما عنده شيء إذا مات تنقطع عنه هذه الأشياء وينتغل إلى رزق آخر فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة لكنه سبحانه فتح له ان كان سعيدا طرقا ثمانية وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء نعم أول ما يوضع في القبر تفتح له هذه النافذة ويرى ذلك الخير وهو حي في بيته ذلك وفي قبره ولكن حياة برزخية حي حياة حياة برزخية يعيشها الله أعلم كيف هي ليست كهذه الحياة فنحن نؤمن أنه حي ولكن هذه الحياء الله أعلم ولا سيما إذا كان من الشهداء فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون فلهم رزق الله سبحانه وتعالى يسوقه لهم وأرواحهم في جوف طير يسرحون في الجنة كما جاءت من ذلك الأدلة أرواح الشهداء وبعضهم من يذكر بعض الأدلة للتعمم أرواح المؤمنين أنها في هذه الأشياء في جوب طائر في جو تسرح في الجنة تمفطح وياضون ذكر هذا الأبعيد عهد به ذكر هذه المسنة بعينها أسد الشهداء ومسنة المؤمنين بالنسبة ما قال وهي أبواب الجنة الثمانية يدخلوا من أيها شاء فهكذا الرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له ما أحسن هذا فإنك إذا منعت شيئا من الدنيا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤتيك أفضل من هذا فإذا منع طالب العلم او العالم شيء من الدنيا فإن الله يغنيه بما هو أخير من هذه الدنيا من الخير الذي هو العلم النافع فهو أفضل وأفضل من هذه اللعاعة لذلك صلى الله عليه وسلم كان يزهد أصحابه فيها فعندهم أفضل منها وهو الإمام بالله سبحانه وتعالى والغناعة التي هم فيها فهذا أفضل من هذه اللعاعة التي ربما تعطى لبعض الناس لتأليفهم وغير ذلك فعندهم هو أعظم وأعظم إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع من هذا الذي منعه منهم فإنه إذا منعك شيء فهو بحكمة سبحانه وتعالى ويعطيك شيء بفضله جل وعلا نعم خير من الدنيا يا والله هذا رزق أن الله وفقك يعني تصلي هاتين الركعتين وتواضل عليها وهما خير من الدنيا وما ما عليها كما يقول إذن الدنيا ما هي شيء والله الذي أعطيها منها لا يفرح بها فإنك مسؤول عنها مسؤول عن إحاطتها وبذلها في ما يرضي ربك سبحانه وتعالى مما أباح لك ومما أمرت به أنك تضعها في هذه الدنيا التي أعطاكها ربك سبحانه وتعالى فلا يفرح يا أخوان بالدنيا فإن جاءت من حلها فهذا خير نعم الرجل الصالح او نعم المال الصالح مع الرجل الصالح إن جاءت من حلها يستغلها فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى وأما أنه يكد من أجلها من حلالها ومن حرامها وعلى حساب الدين هذا خطأ وإلا الكد في هذا مهمة في مانع فامشوا في مناكبها لبعض الناس يا اخوان نفسه بها تشغول بها كانه لا بد يكون, يكون تاجر لا بد يكون تاجر يبذل جميع الجهود حتى يصل أن يكون تاجرا هذا ربما يمنع ويحرم هذا الذي يهدف اليه وربما يدخل في امور وفي مخاطر ومخاوف فيضيع بسببها يقحم نفسه في اشياء يريد يصل للهدف والغايه عنده تبرر ايش مثيله بعض الناس على القاعده هذه الباطنه غايه ومبرر الوسيلة فلابد أن تكون الوسيلة شرعية حتى تصل للغاية المهدوف إليها أو المرموق إليها التي ترموق إليها فلابد أن تكون الوسهاء الشرعية فليس عن الإطلاق الغاية تبرر الوسيلة فالوسيلة لابد تكون مقيدة بالشرع. هذا حق لقوان المسلمين لغاية تبرر الوسيلة ندخل في انتخابات وفي هذا نجد أن نقيم حكم الله نحن نقيم حكم الله لأن حكم الله هو الغاية والوسيلة محرمة لكن الغاية تبرر الوسيلة فإنما عند الله لا ينال بأيش من صحابيه تقدم معنى قدم معنى في درس قريب يوم الجمعة عنديت بأمامة حديث عندي جابر آخر أحسنته فإنما عند الله لا ينال بمعصيته فما في غاية تبرر وسيلة. لا بد أن تكون رسايا شرعية قال إلا في الاصطرار فهذا شيء آخر فإن الغاية يبقى الحياة فلا بس أنه يأكل ما حرم الله سبحانه وتعالى أنه لأجل غاية عظيمة ويبقى حياته وهو مضطر وهو مضطر للأكل من هذه الميتة فالميتة وسيلة فيه يبقى حياته فهنا مضطر في هذه الحالة يقال له مضطر فممكن أن يقول يقول في هذا الموضع أنا أريد أن أبقي حياتي وهي غايتي فأأكل من هذا الميتة وهي وسيلة أن يبقى حياتي فهنا لا بأس أن يأكل من هذه الميتة لكن ما في الطرار عند الغوم كل الغاية تبرر وسيلة صارت قاعدة شرعية عندهم قال رحمه الله فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له وليس ذلك لغير المؤمن فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس هذا والله كما قال رحمه الله فإنه يمنعك إذا منعك سبحانه وتعالى شيئا فهو يمنعك الحظ الأدنى الخسيسة ويعطيك الحظ الأعلى النفيذ فإنه ما يمنع المؤمن إلا هذا الشيء الذي يرى ما هو فيه ما فيه نفع لك وهو أعلم بك ما فيه نفع لك فيعطيك ما هو أنفع لك في هذه الدنيا وأنفع ما يعطى العبد هو عبادة الله والإمام به جل وعلا وانشرح صدره بهذا الخير والقرآن الكريم والسنة والعلم النافع هذه عطايا عظيمة لا أفضل منها قال والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت ما منع منه وبينما ادخر له بل هو مولع بحب العاجل إن هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلة هذا تجد المعرضين على هذه الحال وأما المؤمن الذي هو على علم بربه سبحانه وتعالى فهو أبعد ما يكون من هذا بعد ما يقولون من هذا فاله تجد عن الجهان وعند هذين الذين هم تعد عدين الله سبحانه وتعالى فما يعلم علم وما يعلم التفاوت بين ما منع عنه وبين ما ذكر له فسمعت كلمة من بعض الناس اخبرني بها وهي كلمه ما هي طيبه والله كلمه كفرية لما حصل ما من تلك العنبره انه وقع يعني الله سبحانه على رزق بعض الناس تلك العنبر استفادوا منها قال بعضهم يقول من هؤلاء العوام يقول الله وضع الرزق في غير محلة قال له هؤلاء السكارة قالوا كل يصلوا لشيء كلهم قال أكثرهم سكارة لا يصلوا لشيء الله قال عطاهم شيء من يستحقه وضع شيء في غير محلة لا إله إلا الله هذا والله إنه كلام خطير جدا وقبيح واعتراض عن حكمة الله سبحانه وتعالى فلا وعل هؤلاء يرتدعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعون ويعلمون هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى ويقفلون على الله جل وعلا أو يبتليهم ويزدادوا في غيهم الذي هم فيه من البعد عن الله جل وعلا لحكمه فلا يتحسر الشخص أنه إذا فات شيء لا أبدا يعرف التفاوث بين ما منع منه وبين ما الدخل له ما عندكم ينفذ وما عند الله باب فإذا ما لك أفضل فلا تحسر على ما فات من هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة للدنيا والآخرة خير وأبقى فهذا لابد يكون عليه المؤمن أنه إذا منع شيء فإن ما عند الله خير له ويصبر قال رحمه الله والعبد لجهني بمصالح نفسه وجهني بكرم ربه وحكمته ونطفه لا يعرف التفاوت بينما منع منه وبينما الدخير له بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا أحسن هذا الكلام ولو أنصف العبد ربه وأن له بذلك هذا العبد المعرض هذا العبد المعرض هذا بعيدا يكون عنده إنصاف يا ربه سبحانه وتعالى وأما العبد المؤمن فتقدم الكلام عليه وليس ذلك لغير المؤمن فكان الرب سبحانه لا من عبده المؤمن شيئا من الدنيا الا ويعطيه افضل منه وانفع له وليس ذلك غير المؤمن وأما هذا هذا هو المعرض عبد المعرض قال لو أنصف العبد ربه وأن له ذلك وأن هذه من الادوات التي يؤتى بها الاستعاذ يؤتى بها الاستعاذ الشيء وان يستجاب له اي بعيد ان يستجاب له مطعمه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام يرفع يدي مدهي للسماء أنا يستجاب له أي هذا بعيد أنه يستجاب له وقد تلبس بموانع الاستجابة وهي هذا التي أشرني إليها من المأكلات المحرمة والملبسات المحرمة والمشروبات المحرمة ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك فما منعه إلا ليعطيه لا إله إلا الله ما منعك يا عبد الله إلا ليعطيك ولبتلاه إلا ليعافيه أيضا ما ابتلاك إلا ليعافيك في الآخرة إن حصل الابتلاك في الدنيا فإن الآخرة فيها العافية إذا صبرت على ابتلاء الدنيا وإن حصل المنع في الدنيا فإن الآخرة فيها العطاء لا مقطوعة ولا ممنوعة فيها ما تشتهي الأموز وتلذ الأعين قال رحمه الله فما منعه إلا ليعطيه ولا ابتلاه إلا ليعافيه ولا امتحنه إلا ليصافيه خرج صافي من هذه الدنيا لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله ونفسه حتى يلقى الله وليس عليه خطية حتى يلقى الله وليس عليه خطية فالله سبحانه وتعالى ينقحك وينقيك ويهدبك في هذه الدنيا حتى تصل إليه وأن تصافل وأن تصافل من هذه او من هذا اللوث الذي ابتني به كثير من الناس ونصر الله العافية والسلام فالله ابتني عبده لما يعلم له سبحانه وتعالى من الخير ولما تقتضيه الحكمة العظيمة من الله جل وعلا في ابتناء هذا العبد الطيب المؤمن وهذا والله إن المؤمن هو الذي يعجب من أمره الناس كما تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم سراءه وضراءه سواء من شطه ومكرهه هو مع الله في جميع حواله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فإن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر وليس ذلك الأحد إلا للمؤمن وليس ذلك إلا المؤمن فالمؤمن يا أخوان مبتلى وهذا لا بد منه أنه يبتلى ليعافى يوم القيامة والمؤمن ربما منع من بعض الأمور ليعطى ان صبر يوم القيامة ليعطى الخير ان صبر يوم القيامة ولسوف يعطيك ربك فترضى أعطاه الكوثر وأعطاه المقام المحمود وأعطاه كل ما يريده يشتهيه عليه الصلاة والسلام من الخير فلذلك لما دنت المنية قال الرفيق الأعلى على أسماع جريد الدنيا هذه الرفيق الأعلى وخيره الله سبحانه وتعالى بين البقاء في هذه الدنيا والنعيم مختارش قال ما عند الله لأن ما عند الله خير موابقى له وهذا الدنيا ان منع فيها رسول الله ما منع مما يتلذل به أعداء الله سبحانه وتعالى فهي كما قال الدنيا سجن المؤمن وجنت الكافر وكما قال لعمر في تلك النصيحة أن, هذه عجل أن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا لما رأى ما في بيت النبي صلى من ذلك الشن والغرض وغير ذلك من أمور التي هي تعتبر الدنيئة فعمر تعجب أنت رسول الله الحال هذا أولئك الروم وفارس يتنعمون وهم على كفرهم وشرودهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى قال له أفشكل أنت من الخطاب أو نحوها ثم قال أولئك عجلت لهم طيباتهم فالمؤمن إذا منع ليعطاه وإذا ابتني ليعافاه وإذا ابتحن ليصعفاه ما أحسن هذه الكلمات التي يذكرها هذا الإيمان قال فما منعه إلا ليعطيه ونبتناه إلا ليعافيه ونمتحنه إلا ليصافيه ولا أَمَاتَهُ إِلَّا لِيُحِيَّهُ أَنِسَ تَلَلِكَ كيف هذا لا أماته ألا ليحيه نعم في يوم القيامة حياة عظيمة جدا حياة سرمدية أبدية لا موت بعدها يا أهل الجنة خلود فلا موت هذا هو أماتك ليحيك يوم القيامة الحياة العظيمة التي تعيشها والتي تريدها وهي الحياة التي سيكون مقر العباد إليها أما هذه حياة موقبتة هذه حياة موقبتة وليست حياة صرمدية أبدية وإنما حياة إلى نهايتها الزوال ونهايتها كما تعلمون أنها تذهب وتأتي حياة أخرى قالوا ولا أماته إلا أن يحييه ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا أن منها للقدوم عليه أخرجه إلى هذه الدار أخرج أباه إلى هذه الدار ليتأهب منها للقدوم عليه سبحانه وتعالى يأخذ الأهبة لأنه قادم على عظيم وهو الله سبحانه وتعالى ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه فجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا فأبى الظالمون إلا كفورا والله المستعان قال رحمه الله فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا حين قرأت على خلف هذا قال سبحانه فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا فباب الظالمون الا كفورا قوله مصيغ مبالغه شكورا مصيغ مبالغه وعكسها نقيضانه هؤلاء على غايه الشكر وكمال الشكر ولا الظالمون في كمال الشق وعاده بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى قال رحمه الله ومن عرف من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس هذه نصيحه جميله من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس فأنت كما تعلمون الحال وهذا لا يكان يتخلف عنه أحد من من الله سبحانه وتعالى بكمال الخلق وكمال الخير وإلا هذا هو أصل الإنسان أنه على هذه العيوب وعلى هذه الأمور فيحتاج لأن يشغل نفسه بها وأن يهدب نفسه وأن يصلح نفسه من هذه العيوب التي تلبس بها وقد جاء عن ابن عباس مرفوعا أنه قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك لأنك ستقصر عن ذكر عيوب صاحبك وهذا لم يثبت عني عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف ففيه أبو القتال وجاء أيضا بنحوي عنه الطوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس هذا حديث أنس وهو أيضا كذلك لم يثبت ضعيف فيه أبان ابن أبي عياش متروك وفيه محمد الأب السري ضعيف من قبل حفظه فعلى هذا ما ثبت شيء في هذا لكن أدل العام ما تدل على هذا أما بخصوص هذا الأمر الذي اشار إليه ومن عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب النفس جاء عن أنس لمن شغله وعيبه عن عيوب الناس وهذا ضعيف في اسم بان ابن أبي عياش وفيه محمد الأب السري وكذلك حديث عباس أيضا إذا أردت أن تذكر عيب صاحبك فاذكر عيب نفسك فإنك ستشغل به ذكر عيب نفسك فإنك ستشغل به وهذا أيضا لم يثبت فيه أبو الغتات وهو ضعيف لكن المعاني صحيحة إذا أردت ان تذكر أحدا ذكر نفسك وكيف أنت استقامتك عبادتك طاعتك عيوبك كيف أنت مجرد منها ولا لازالت العيوب موجودة فيه وليس معناه أنه لا يذكر أهل الباطل بباطلهم ويبين عوار أهل, عوار أهل الباطل ومهم عليه من الخناء فهذا لابد منه هذا دين هذا دين ليس معنى أنه يمنعك من وجود بعض التقصير عندك أنك لا تبين الحق من الباطل وأنك لا تبين المبطل من المحق هذا غير مقصود قال من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه اشتغل بربه سبحانه وتعالى اتعاد عن الهوى قال رحمه الله أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص هذا أنفع الأعمال أنك تغيب عن الناس بالإخلاص لا تلتفت إليهم وتجعل هذا العمل وليس المقصود أنك تغيب تذهب مكان عن الناس لا وإنما معنا أنك تعمل الأعمال ولا تلتفت لمن؟ للناس تخلص بها لله سبحانه وتعالى فليس للناس فيها حق أبدا وإنما هي لله جل وعلا خالص له سبحانه وتعالى وليس معنا أنك تغيب عن الناس وتبعد عن الناس هذا وإن كان يحصل به الإخلاص ولا شك أنك تعمل الأعمال ولا يرى كأحد من الناس هذه مصاحبة الإخلاص لكن المقصود أنك لا تجعل الناس حظا في هذه الأعمال تغيب عن الناس في أعمالك تماما بالإخلاص قال أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس من إخلاص وعن نفسك بشهود المنة هذا كلام جيد فلا تجعل لنفسك منة في هذه الأعمال يمنون عليك أن أسلموا قل الله يمنون عليكم أن هداكم قل الله يمنون لا تمنوا عن أنعم طيب الآيان عيدها من أول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أنهذاكم الإيمان فلا تجعل لنفسك مننا في شيء من الأعمال اجعل المنة لله سبحانه وتعالى وحده هو الذي وفقت لهذا العمل هو الذي يسر لك هذا العمل وهو الذي أخذ براسيتك حتى أتيت هذه الأعمال الصالحة فهذان أمران لا بد أن يلاحظه من إنسان أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس من إخلاف وعن نفسك بشهود المنة فلا تجعل لنفسك منة في عمل من الاعمال وهذه المنة تبطل العمل ان دخلت العمل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاداء لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاداء اذا جوز لم يرزق خلاصا من الأدى فلا فللحمد مكسوبا ول المال باقيه هذا هو اذا لم يرزق الشخص خلاص خلاصا من الاداء فلا يبقى الحمد ولا يبقى أيضاً أيش المال لا الله يحمدك احمدك على عملك ولا كذلك المال يبقى لكن الذي أنت هو بحوزتك ثم بدلت لأجل أن يقال ويقال خلص خرج من حوزتك ولا تحمد على هذا العمل ولا مالك يبقى لمن هذا البيت عادل تنبيب أين عليك تحفظه طيب في شاهد نحو إما هو إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مقسوبا ولا المال باقيا ها ها ها يشوف شاهد ها أنتم ها تراجعون أصلا مر معنا في الألفية نعم أحسنت على مما يحضر معنا انقطع لعذر ولا زالت المعلومة موجودة إعمال لا في المعرفة ولا عند الجمهور ما تعمل في المعرفة تعمل في النكرات لا بد يشترف باسمه أن يكون نكرا وخبره أن يكون نكرا وهنا عملت في المعرفة الحمد مكسوبا ولا المال باقية عملت المعرفة أحسنت يا علوي طيب قال رحمه الله وعن نفسه بشهود مننا طيب قال الشيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنا ومطالعة عيب النفس والعمل اكتبوا هذه الفائدة جميلة قال الشيخ الاسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنا ومطالعة عيب النفس والعمل هذا العرف هذا هو العالم يربيه سبحانه وتعالى يسير إلى الله بين مشاهدة المنا ومطالعة عيب النفس والعمل الواب الصين وقال رحمه الله بن القيم في, في رسالة له إلى بعض إخوانه قال بن قيم في رسالة له إلى بعض إخوانه المشهد الخامس مشهد المنى أسائلهم جميلة لبعضهم الجميل SAN صائح طيبة المشهد الخامس مشهد المنى وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه وتعالى وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه وتعالى كونه أقامه في هذا المقام وأهله له وأهله له وفقه لقيام قلبه وبدنه فلولا الله في خدمته معذرة وبدنه في خدمته فلولا الله لم يكن شيء من ذلك الى اخر كلامه فلولا الله لم يكن شيء من ذلك فشهود المنة يا أخوان أمر مهم وعن نفسك بشهود المنة أنك تشهد أن المنة لله سبحانه وتعالى كما هو حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومما كانوا يتجزون به ويقررون هذا الأمر والله لولا الله مهتدينا ولا تصدغنا ولا صلينا فلابد أن تشهد لنفسك بأن المنة لله سبحانه وتعالى ولا تجعل لنفسك شيء من المنة وإنما جعل المنة لله هو الذي أقامك بطاعته، هو الذي جعلك مستقيمه، هو الذي جعلك طالب علم، هو الذي جعلك تحفظ القرآن، هو الذي جعلك كذا تطيع ربك، تطيع أهلك، أرحمك، تصل أرحمك، إلا أخذ ذلك من جميع عبادات التي أنت تدور فيها، فإياك أن تشهد لنفسك بشي من المنة، وإنما جعل المنة لمن؟ لله جل وعلا وحده دون غيره. هذه فائدة جميلة أنفع العمل أن تقيب فيه عن, النفس من... عن الناس من إخلاص وعن نفسك بشهود المننه فلا تشادي نفسك بمننه قال أنفع العمل أن تقيب فيه عن الناس من إخلاص وعن نفسك بشهود منه فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق ولا ترى فيه نفسك منه فيه ولا ترى què الخلق فتجعل لهم شيئا من هذا العمل إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إلهפك و granة أستغفروا كل يو علي